بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الان فالقل الان فاللله والمرسل فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله واطيعوا الله رسوله ان كنتم مؤمنين انما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 يجَدونكَ فِي الحَقِّ ب بعدْدمَا تَبَينَكَ أَماَا يُساقونَ إلىى المَوْوتِ وَهُم يون وَإذِ عيدكُم اللهَّهُ إحْدَبْ الطائِ فَتَيْنِ أَهَا لَكُمْ وَتَوَدُّون وَتَوَدّونَ أن غَيْرذااتِ الشَّكَةِ تَك لكمْ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 ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم <تصفيق> إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء خ وَيُونَ الذّرُ عَلَْيكُم مَِ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 فضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد الايقاب ذلكم فذوقوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ, إذا لقيتم الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلْقُوا إِلَيْهِم بِالْقَوْلِ السُّوءِ وَمَن يُلْقِهِمْ تحرفا لقتال او متحيزا او متحيزا الى فئه فقد با فقد با بغضب من الله ومؤواه جهنم وما مؤواه جهنم وبئس المصير َلَ تَقتُلهُم فَلَ تَقُتُهُم وَ الله قَتَلَهُم وَماَا رمَيتَ إغْمَ وَلا الله حرمَا وَلُبَ المُؤمننينَ مِنهُ بَلا أَ حَسَنَا إ اللهَّ سَمِيَ وأن الله موهين كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم.